آية لقوم يقون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم ينقضون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل affiliate أثيم